بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْنَ إِلَّا قَلِيْنًا نِصْفَهُ وَمِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيْنًا أَوْزِدْ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ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 واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرهم جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما غصة وعذابا أنيمام يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا إنا رسلنا رسولا شاهدا عليكم إنا رسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبينا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الأرض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 وما تقدمون أنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدمون فاستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم